احبتي في الله وحييكم بتحية الاسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته الافة التي سوف نتكلم عنها ان شاء الله في حلقة اليوم آفة جد خطيرة لانها عن الفتيا بغير علم باب يندرج تحته كثير من الناس يفدون الناس والعياذ بالله رب العالمين بما لا يعلمون فالفتوى بغير علم جهل وضلال مبين نسأل الله سبحانه وتعالى الهداة والتفليق احبتي في الله النصوص كثيرة تحذر من هذه الآفة الخطيرة وهي ان يفتي الانسان او يصدر فتاوى بغير علم هذه كالثة كثير من الناس والذات في ثمانينة انظر الى يعني ما رواه البخاري قال الجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال امردت فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان فاتاني وقد ارمي عليه. توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فقط فقلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي كيف اصرف في مالي قال ثم اجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث اذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وهو المبلغ عن الله وهو خير البشر وهو خير الدعاه الى الله وهو يعني البشير النذير رغم ذلك ما اجاب جابر عما سال لانه ما نزل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 فقام ساعة ينظر فعرفت انه يوحى اليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ويسألوا عن عن ابنون خلقوا من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي البقاع شر؟ يعني اي الاماكن اسوأ عند الله يا رسول الله اي البقاع شر؟ قال لا ادري حتى اسأل جبريل. انظر الى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري حتى اسأل جبريل ما اسرع بالفتية نحن في زمن انسألت لم يقرأ لا في الفقه ولا اصول الفقه والمرأة لم تفتح كتابة للفقه ولم تدرس على يد معلم للفقه ولا اصوله ولكن ما شاء الله قتل الابلاء الفتاوى في البيوت وفي الشوارع وفي العمل وفي كل مكان لكن في جميع التخصصات لا يهتي فيها الا اصحابها في الطب لا يتكلم الا الطبيب. وفي الهندسة لا تكلم المهندس وفي اصول التربية لا تكلم الا المتخصص اما في الدين وللاسف الشديد فالكل اصحاب فتاوى والكل اصحاب سبحان الله يعني اراء وكانهم قد علموا ضواطنا الامور انظر الى ما قاله صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما جاء رجل وسائله اي البقاع شرف يعني في الارض يا رسول الله قال لا ادري حتى اسال جبريل فسأل جبريل فقال لا ادري حتى اسال ميكائيل فجاء فقال خير الدقاع المساجد وشرها الاسواق وانظر الى هذه اللفتة العجيبة التي يتوقف الانسان عندها حتى لا يتسرع بالافتاء في غير ما يعرف نسأل الله السلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل عما لم ينزل به وحي يقول لا تبني او لا يجب حتى ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ولذلك الحديث الذي رواه عمر بن عاص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 يحكمون بجهالاتهم ويفتون بجهالاتهم فيضلون الناس ويضلون والعذر الله رب العالمين ولذلك يقول خذوا العلم قبل ان يقبض يعني قبل ان يرفع قال اعربي كيف يرفع يا رسول الله قال الا ان ذهاب العلم ذهاب حملته ذهاب حملته سبحان الله ولذلك عندما تظهر الفتية بغير علم يفضي هذا الى ظهور العذر الله البدع لان عندما يظهر الجهل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 يعني اذا احدث الناس يعني شيء ليس لو أصف الشرق وابتدعوا امرا ليس في دين الله عز وجل هنا يعني ترفع شيء بمكانها من السنة والعياذ بالله رب العالمين ولذلك نحن مأمورون ان نبتعد عن اهل البدع ونبتعد عن اهل الاهواء ونبغضهم في الله حتى يأوبوا ويرجعوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى يقول ربنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ويقول في سورة الكاف ولا تطعنا أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمر بفرطة والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيلي في العمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زي فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون والرأس في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الالباب يعني الله سبحانه وتعالى يوضح إن الذين يا كل مسلم ويا كل مسلمة ان رأيتم الذين يتبعون ما تشبه منه فهؤلاء الذين سما رب العباد سبحانه وتعالى فاحذروه كما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي يفسر هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشبه منه فهؤلاء الذين سما الله وفي وفيروا لا تجالسواهم فهم الذين عني الله سبحانه وتعالى فاحذروه ولذلك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 واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبه الله علينا حتى ان يعني لما صارت المسافه عليه تصور جدار حائط ابي قتاده وكان ابن عمه فسلم عليه فيقول ك عف ما رد عليه السلام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 تريد ان تأخذ بأيديهم الى سواء السبيل ايضا لا تجالس من يقول في آيات الله يجب عليك ان تترك مجالسة لانه انسان يجاهر بهذا يعني سواء كان هذا الانسان الذي يجاهل بالاستهزاء والعيادة, والعيادة, والعيادة, والعيادة الله رب العالمين الله سواء كان مسلما انه غير مسلم فيجب على المسلم ان يتكد لها في هذا الامر لأن الخبيلة ابن عياد حيما يقول من احبى صاحب بطعة احبط الله وعمله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 يجب عليه ان يعتقد الله رب العالمين ايضا يجب علينا ان الانسان اذا رأى الذي يخوط في ايات الله سبحانه وتعالى يجب عليه ان يبتعد فورا. الله عز وجل يقول بشر المنافقين بان لهم عذابا اليمة الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين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 فقال الوالي اقم عليهم الحد قال ان فيهم فلان وقد كان صائما يعني كان متطوع ليوم من الايام وصائم وهو وسط شاريب الخمر قال به ثبت يعني هذا الانسان مكلف بان يسمع, يسمع لا يفتي بغير عد لا يخوض مع من يخوض اذا رأى من يخوض في ايات الله يجب ان يتعد أن ثمرات المعصية والعاذ لله المعصية بعدها ومن حلاوة الطاعة ان من ثمرات الطاعة الطاعة بعدها نسأل الله ان على ايامنا طاعات وان يتوب علينا وعليكم من المعاصي وهذه الافات التي تعصف بحسنات المؤمن ان ربنا علينا خا يشاء وقدير وصلى الله عليه سيدنا محمد.